بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ن عبادي الذين أ ط ا ع و ن ي بالغيب ولم يروني ا ل ملتقى ا ل ج ن ة فالمشمر للجنة وجنات عدن ن ي زخرفت ثم أ ز ل ف ت هذه الجنان تزينت فتفتحت أ ب و ا ب ه ا فعجبت للعشاق اينام من عشق الجنان وحوره ا لقوم على التقوى ع لقوم م و ا النفس ع ا ل ل ي ق على التقوى فقدموا لقوم ث م من والأموال ن الأنفس ل على التقوى لان أ ن ل ل ه وهم اشترى باعوا إ الله اشترى من المؤمنين ل ف ض ي ه ا ل د م ت و ر ل ه م د راتب ا ل ن ة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ل نور ي ت ل ا ل و ر ي ح ا ن ة تهتدي نصر مشيد وزوجه حسناء جميله نهر مطرد ض و ث م ر ة نظيف بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرات عين ليس عنها ترحل ملابسهم فيها حرير وسندس و ا س ت ب ر ق لا يعتريه التنح فيها ما لا عين راه ولا أ ذ ن س م ع ولا خطر على كل ب ارض البشر م من كل ل يشتهونه س س ي ل ب ه م يتسلسل ومن شربهم أقول, أقول, لمثل هذا اقول لمثل هذا فليعمل العاملون قتل يوم بدر حارفه فجاءت أ م ه أ م الربيع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أ م ح ا ر ث ة إ ن ح ا ر ث ة أ ص ا ب الفردوس ا ل أ ع ل ى سعيد بن الحرث قالت أ ن ت في ج ن ة ا ل م أ و ى قلت ومن أ ن ت قالت أ ن ا زوجتك الخالقيه فلقد كشف الله لك ثواب عملك ف إ ذ ا برجل من أ ع ل ى ا ل ح ص ل قد تعمده بسهم فوقع في نحره ففاضت روحه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا م و ا ن بل احياء عند ربهم يرزقون <تصفيق> فرحين بما اتاهم الله من فضله ان في ا ل ج ن ة حورا يقال لها العينات ت د ي و ق و ل اين الامرون بالمعروف والنهون عن ا ل ف ق ر فابشروا يا رجال الحسبه و أ ب ش ر يا من تغار على هذا الدين و أ ز و ا ج ه م حور حسان كواعب على مثل شكل الشمس بلهن اليك أ ن ت أ ي ت ه ا الغالب ف ا ل ت أ م ل ت في أ و ص ا ف الحور العين فأنت أ ف ض ل من ذلك في ا ل ج ن ة فاضلت على الحور العين ب ا ل ص ل ا ة والقيام فاعملي مع الاملين ع <تصفيق> والملتقى ا ل ج ن ة ف إ ن لم نلتقي في ا ل أ ر ض يوما وفرق <تصفيق> بيننا ك أ س المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها ي ح ي ى الحنون الملتقى ا ل ج ن ة وسكانها مهما تمنوه يحصل و س ك المعالي ن ه مهما ا ا ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم ا الملتقى الملتقى الجنة الملتقى الملتقى الجنة لفضيله م الملتقى تمنوه ل الجنة يحصل ل ت ق ى الشيخ خالد الراشد أحبتي أهلا بكم و أ ه ل ً ا بالجميع إ ن لله عبادا ً أ س ك ن ه م دار السلام ف أ خ م ص و ا البطون عن مطاعم الحرام و أ غ م ض و ا الجفون عن مناظر ا ل آ ث ا م قيدوا الجوارح عن فضول الكلام وطووا ا ل ف ر ش ة وقاموا في جوف الظلام طلبوا الحور ا ل ح س ن من الحي الذي لا ينام فلم يزالوا في نهارهم صياما ً وفي ليلهم قياما حتى أ ت ا ه م ملك الموت عليهم السلام فارقوا الدنيا على أ ن يكون ملتقاهم ا ل ج ن ة سموا وسعوا الى دار ليس فيها ما يشينها دار لا يفنى منها ما يزينها دار لا يزول عزها ولا يزول تمكينها قال الله عن تلك الدار وعن ساكنيها إ ن لك أ ل ا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م ا فيها ولا تضحى فيا الله ما أ ت م نعيمهم وما أ ع م تكريمهم وما أ ص و ن حريمهم وما أ ك ر م كريمهم وما أ ض ر ف حديثهم منحوا الخلود افترقوا في الدنيا على, على أمل على أ م ل أ ن يكون اللقاء في ا ل ج ن ة دفعني إ ل ى الموضوع تشويق النفوس إ ل ى ما أ ع د ه الله ل أ ه ل الطاعات وبيان خ س ا ر ة أ و ل ئ ك الذين آ ث ر و ا الشهوات واللذات دفعني إ ل ى الموضوع حتى يزيد الصالح في صلاحه ويثبت الثابت على استقامته وعلى مكانه ف أ ي فوز أ ع ظ م من الفوز بجنات النعيم و ر ؤ ي ة الرحمن الرحيم قال يحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوات ا ل ج ن ة أ ش د وترك الدنيا هو مهر ا ل آ خ ر ه لي معكم في هذا اللقاء خمس وقفات وخمس ت أ م ل ا ت ا ل و ق ف ة ا ل أ و ل ى آ ي ا ت وتفسير و ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ن ي ة من أ خ ب ا ر المشتاقين و ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ن ت ق ا ل ج ن ة و ا ل و ق ف ة ا ل ر ا ب ع ة ما أ ه و ن ما بذلوا في عظيم ما نالوا و ا ل و ق ف ة ا ل خ ا م س ة الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة فهيا ننطلق مع ا ل و ق ف ة ا ل أ و ل ى آ ي ا ت وتفسير جاء من ذكر ا ل ج ن ة في ا ل ق ر آ ن الكثير الكثير تثبيتا للعاملين وتشويقا للمشتاقين قال سبحانه وجوه يومئذ ن ا ع م ة لسعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها ل ا غ ي ة قال المفسرون معنى قوله ن ا ع م ة أ ي في ن ع م ة و ك ر ا م ة وقوله لسعيها ر ا ض ي ة أ ي أ ن ه ا رضيت ثواب عملها التي كانت تعمله في الدنيا وقوله في ج ن ة ع ا ل ي ة أ ي ع ا ل ي ة المنازل م ت ف ا و ت ة الدرجات وقوله لا تسمع فيها ل ا غ ي ة أ ي لا تسمع فيها كلام ل غ ولا باطل كما قال سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا الا قيلا سلاما سلاما ثم بين الله ما في تلك الجنان من النعيم فقال سبحانه فيها عين ج ا ر ي ة فيها سرر م ر ف و ع ة و أ ك و ا ب م و ض و ع ة ونمارق م ص ف و ف ة وزرابي م ب ث و ث ة قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فيها سرر م ر ف و ع ة قال أ ل و ا ح ه ا من ذهب م ك ل ل ة ب ا ل ز ب ر ج د والياقوت م ر ت ف ع ة ما لم ي ج ي ء أ ه ل ه ا ف إ ذ ا جاؤوا و أ ر ا د و ا الجلوس تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها ف إ ذ ا قاموا عادت وارتفعت إ ل ى مكانها وقوله و أ ك و ا ب م و ض و ع ة وهي ا ل أ ب ا ر ي ق التي لا عري لها م و ض و ع ة عندهم وقوله ونمارق م ص ف و ف ة هي الوسائد م ص ف و ف ة بعضها إ ل ى جنب بعض وقوله وزرابي م ب ت و ث ة وهي الطنافس أ ي البسط والفرش ك ث ي ر ة م ت ف ر ق ة هذا بعض ما فيها اما الحق الذي نعرفه ف إ ن فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر اسمع واسمعي عن أ د ن ا ه م م ن ز ل ة و أ ع ل ا ه م م ن ز ل ة في الجنان روى مسلم في صحيحه عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال س أ ل موسى ربه ما أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة قال الله لموسى هو رجل يجيء بعدما أ د خ ل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة فيقال له أ د خ ل ا ل ج ن ة فيقول أ ي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم و أ خ ذ و ا اخذاتهم فيقال له أ ت ر ض ى أ ن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في ا ل خ ا م س ة رضيت ربي فيقول ولك هذا و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه لك هذا وعشره امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي لا اله الا الله هذا أ د ن ا ه م م ن ز ل ة فما أ ع ل ا ه م م ن ز ل ة قال أ ي موسى ربي فما أ ع ل ا ه م م ن ز ل ة قال الله أ و ل ئ ك الذين أ ر د ت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أ ذ ن ولم يخطر على قلب بشر قال و م س د ا ق ه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قراه اعين جزاء ً بما كانوا يعملون فماذا كانوا يعملون فماذا كانوا يعملون حتى جزاهم ونظر وجوههم وقال عنهم وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وقال وجوه يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة فاسمع رعاك الله اسمع رعاك الله عن تلك الوجوه وجوه طالما غسلتها الدموع وجوه طالما أ ذ ل ه ا الخشوع وجوه ظهر عليها ا ل إ ص ف ر ا ر من الجوع وجوه إ ذ ا ذكرت أ ذ ع ن ت وذلت وجوه أ ل ف ت الركوع والسجود فما كلت وما ملت وجوه توجهت إ ل ى ربها وما نكست على أ ع ق ا ب ه ا وما تولت وجوه سارت في الدنيا بين الرجاء والخوف رجاء دخول الجنان والخوف من النيران لسان حالهم في دنياهم كما قال ربهم جل في علاه انا نخاف, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا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 وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم اسمع ماذا قال لهم ربهم إن ه ذ ان ك ا لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إ ذ صبرتم على طاعتي سعيكم مشكورا إ ذ صبرتم عن معصيتي سعيكم مشكورا اذ صبرتم على ا ل أ ذ ى في سبيلي صبرت عن اللذات حتى تولت و أ ل ز م ت نفسي هجرها فاستمرت وكانت على ا ل أ ي ا م نفسي عزيزه فلما ر أ ت صبري على الذل ذ ل ت وما النفس إ ل ا حيث يجعلها الفتى ف إ ن توقت تاقت وإلا, والا تسلت اسمعي واسمع بعضاً من سعيهم كما قال ربهم بسم الله الرحمن سعيهم بسم من ربهم الرحيم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 والذين هم على صلواتهم يحافظون أُولَئِكَ هُمُ الوارثون اولئك ل ا ر ث و و ن أ هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم العرض ا ل أ ك ب ر ادخلوها بسلام آ م ن ي ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ن ي ة من أ خ ب ا ر المشتاقين روى ب ن المبارك ف الزهد عن م و ل ا ل أ ب ي ر ي ح ا ن ة قال قفل أ ب و ر ي ح ا ن ة من بعث غزا فيه فلما انصرف أ ت ى أ ه ل ه فتعشى من عشائهم ثم د ع ى بوضوء ف ت و ض أ منه ثم قام إ ل ى مسجده يعني مصلاه في بيته ف ق ر أ س و ر ة ثم أ خ ر ى فلم يزل كذلك مكانه كلما فرغ من س و ر ة افتتح ا ل أ خ ر ى حتى إ ذ ا أ د ن المؤذن من السحر شد عليه ثيابه ف أ ت ت ا م ر أ ت ه فقالت يا أ ب ا ر ي ح ا ن ة قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت إ ل ي فلم يكن لي منك حظ ولا ن ص ي فقال بلى والله بلى والله ما خطرت لي على بالي ولو ذكرتك لكان لك علي حق قالت فما الذي شغلك عنا يا ابا ريحان قال لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في ج ن ة ه من لباسها وازواجها ونعيمها ولذاتها حتى سمعت المؤذن الله اكبر لما سمع القوم قول الله فاستبقوا الخيرات وقوله وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض فهموا ان المراد من ذلك أ ن يجتهد كل واحد منهم أ ن يكون هو السابق لغيره إ ل ى هذه ا ل ك ر ا م ة قال الحسن إ ذ ا ر أ ي ت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أ ن ت في ا ل آ خ ر ة و قال رحمه الله من نافسك في دينك فنافس هو من نافسك في دنياك ف أ ل ق ه ا في نحله اعلم رعاك الله واعلم بارك الله ف ي ك أ ن ه على قدر أ ه ل العزم ت أ ت ي العزائم وعلى قدر أ ه ل الكرم ت أ ت ي المكارم قام رجل من الصالحين يصلي من الليل نعم قام قام رجل من الصالحين يصلي من قام قام الليل رجل يصلي فمر بقوله تعالى وسارعوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض فجعل يرددها ويبكي حتى أ ص ب ح فلما أ ص ب ح قيل له أ ب ك ت ك آ ي ة ما مثلها يبكي إ ن ه ا ج ن ة ع ر ي ض ة و ا س ع ة فقال يا ابن أ خ ي وما ينفعني عرضها لم ان ي ف ع عرضها ن إن ي لم يكن لي فيها موضع قدم فيا عجبا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 بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني اعلم رعاك الله واعلمي بارك الله فيك أ ن من جد وجد وليس من سهر كمن رقد ومن لم تبك الدنيا عليه لم تضحك ا ل آ خ ر ة له ل س ا ن حال المشتاقين إ ذ ا اشتغل اللهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي عن قريب أ ن ه سمع اسامه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل الا ه مشمر للجنة ل أ هل من مشمر ل ل ج ن ة ف إ ن ا ل ج ن ة لا خطر لها هي ورب ا ل ك ع ب ة نور ي ت ل أ ل أ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 قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون قالوا نعم نحن المشمرون قال ق ل و ا ان شاء الله فقال القوم إ ن شاء الله هنيئا لهم سمعوا ا ل أ و ص ا ف و ا ل أ خ ب ا ر فشمروا وصدقوا ا ل أ ق و ا ل ب ا ل أ ف ع ا ل علموا النص ا ل ع ق ا ل ي ة فقدموا الثمن من ا ل أ ن ف س و ا ل أ م و ا ل ل أ ن الله اشترى وهم باعوا والثمن ا ل ج ن ة وعد صادق وعهد سابق ومن أ ص د ق من الله قيلا س م ع خبرا من أ خ ب ا ر ه م قتل يوم بدر ح ا ر ث ة العابد الزاهد الملازم للمساجد فجاءت أ م ه أ م الربيع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاكيه ب ا ك ي ة قالت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي عن ح ا ر ث ة أ ي ن هو في النار ف أ ب ك ي ه ام في ا ل ج ن ة ام في الجنه فاطرح لما هو فيه قال يا ام حارثه امجنونه انت ي اهبلتي انها ليست جنه ولكنها جنان وان حارثه اصاب الفردوس الاعلى انها ليست جنه ولكنها جنان وان حارثه اصاب الفردوس الاعلى قال الله جل في علاه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات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 وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين لله قوم أ خ ل ص و ا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما قوم إ ذ ا هجم الظلام عليهم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 ويبواون من الجنان مكانا وتقر أ ع ي ن ه م بما أ خ ف ي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما هذا طريقهم هذا طريقهم ف أ ي ن السالكون وهذا وصفهم ف أ ي ن المشمرون كان رجل من الموالي يقال له صهيب وكان يكثر قيام الليل والبكاء فعوثب على ذلك فقال إ ن صهيبا إ ذ ا ذكر ا ل ج ن ة طال شوقه و إ ذ ا ذكر النار طار نومه ا ل و ق ف ة الثالثه الملتقى ا ل ج ن ة الرافع بن عبد الله قال قال لي هشام بن يحيى الكناني لاحدثنك حديثا ر أ ي ت ه بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا أ ب ا الوليد قال غزونا أ ر ض الروم س ن ة ثمان وثلاثين وكنا ر ف ق ة من أ ه ل ا ل ب ص ر ة و أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة وكنا نتناوب ا ل خ د م ة و ا ل ح ر ا س ة و إ ع د ا د الطعام كان معنا رجل يقال له سعيد بن ا ل ح ر ف ذو حظ من عباده يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف ا ل ن و ب ة عليه لطول قيامه وكثره صيامه فكان ي أ ب ى إ ل ا بالقيام بكل المهمات وما ر أ ي ت ه في ليل ولا نهار إ ل ا في ح ا ل ة جد واجتهاد ف أ د ر ك ن ي و إ ي ا ه ا ل ن و ب ة ذات ل ي ل ة في ا ل ح ر ا س ة وكنا قد ح ص ر ن ا حصنا من حصون ا ل ر م فاستصعب علينا ف ر أ ي ت من سعيد في تلك ا ل ل ي ل ة من الجلد والصبر على ا ل ع ب ا د ة ما جعلني أ ح ت ق ر نفسي إ ن ه فضل الله يؤتيه من يشاء فلما أ ص ب ح الصباح ولم ينم قلت له خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من العمل ما تطيق و ن فقال لي يا أ خ ي إ ن م ا هي أ ن ف ا س تعد وعمر يفنى و أ ي ا م تنقضي و أ ن ا رجل أ ن ت ظ ر الموت في أ ي ل ح ظ ة فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت ثم قلت نم قليلا لتستريح ف إ ن ك لا تدري ما يحدث من أ م ر العدو فنام تحت ظل خيمه ت وتفرق أ ص ح ا ب ن ا في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة و أ ق م ت في موضعي احرس رحالهم و أ ص ل ح طعامهم فبينما أ ن ا كذلك اذ سمعت كلاما ياتي من ناحيه الخيمه فعجبت فليس هناك إ ل ا سعيد نائما ظننت ان احدا قد جاءه ولم اره فذهبت إ ل ى جانب الخيمه فلم ار احدا وسعيد على حاله نائما إ ل ا انه كان يتكلم في نومه ويضحك اصغيت اليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كانه ياخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليله اذن ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا فاحتضنته إ ل ى صدري حتى سكن و ه د أ وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله فقلت ما ش أ ن ك فقد ر أ ي ت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما ر أ ي ت قال اعفني من ذلك فذكرته حق ا ل ص ح ب ة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما ر أ ى في م ن ا ء قال جاءني رجلا لم أ ر قط مثل صورتهما كمالا وحسنا فقال أ ب ش ر يا سعيد أ ب ش ر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعجلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما اعد الله لك من النعيم قال ف أ ت ي ن ا على حور وقصور وجواري وغلمان و أ ن ه ا ر و أ ش ج ا ر ف أ د خ ل و ن ي في قصر ثم إ ل ى دار فيه حتى انتهيت إ ل ى سرير عليه و ا ح د ة من الحور العيد ك أ ن ه ا اللؤلؤ المكنون فقالت لي قد طال انتظارنا اياك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 قلت لا أ ر ي د الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم هناك ع ن ي في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا إ ن شاء الله تعالى فقلت بل ا ل ل ي ل ة قالت إ ن ه كان أ م ر ا مقضيا ثم قامت من مجلسها ف و ث ب ت لقيامها ف إ ذ ا أ ن ا قد استيقظت و أ ن ا أ س أ ل ك بالله لا تحدث بحديث هذا واسترني ما حييت قلت أ ب ش ر فلقد كشف الله لك ثواب عملك ثم قام فتطهر واغتسل و م س ط ي ب ا ثم حمل سلاحه ونزل إ ل ى أ ر ض القتال وهو صائم وظل يقاتل حتى الليل فلما ص ر ف أ ص ح ا ب ه وهو فيهم قالوا يا أ ب ا الوليد لقد ر أ ي ن ا من هذا الرجل عجبا حرص على ا ل ش ه ا د ة وطرح نفسه تحت السهام وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه قلت في نفسي لو تعلمون خبره لو تعلمون خ ب ر ه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال ف أ ف ط ر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما فلما أ ص ب ح صنع كصنيعه ب ا ل أ م س وفي آ خ ر النهار عاد هو و أ ص ح ا ب ه وذكروا عنه مثلما ذكروا ب ا ل أ م س حتى إ ذ ا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أ ن أ ش ه د أ م ر ه و أ ر ى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد ا ل أ ع د ا ء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الاعاجيب وهو يبحث عن القتل والموت مضامنه و أ ن ا أ ر ا ه و أ ر ع ا ه بعيني ولا أ س ت ط ي ع ا ل ذ ن و منه حتى إ ذ ا نزلت الشمس للغروب وهو أ ن ش ط ما كان ف إ ذ ا برجل من أ ع ل ى ا ل ح ص ل قد تعمده بسهم فوقع في ن ح ر ه فقر ص ر ي ع ا و أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ي ه فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياه وجاءوا به يحملونه فلما ر أ ي ت ه قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه ا ل ل ي ل ة <تصفيق> قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه ا ل ل ي ل ة يا ليتني كنت معك ف أ ف و ز فوزا عظيما فعض شفته السفلى و أ و م ئ إ ل ي ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمري و ق اكتم ل أ أ م ر ي والملتقى ا ل ج ن ة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه و آ ي ا ت الله تناديه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ع م ت ه <تصفيق> ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا م و ت بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون <تصفيق> فرحين ي بما اتاهم الله من ف ض ل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم <تصفيق>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 هذه الجنان, تزينت فتفتحت هذه الجنان تزينت فتفتحت ابوابها فعجبت للعشاق أ ي ن ا م من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباق بل كيف يغفل موقن بعظيم سلعه ربه و ا ب د ا ل ن ع ي م الباقي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ينادي م ن ا د ي إ ن لكم أ ن تصحوا فلا تسقموا أ ب د ا و إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا أ ب د ا و إ ن لكم أ ن تشبوا فلا تهرموا ابدا و إ ن لكم أ ن تنعموا فلا ت ب أ س و ا أ ب د ا فذلك قول الله جل في ع ل ا ه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 ا ل و ق ف ة ا ل ر ا ب ع ة ما اهون ما بدلوا في عظيم ما نالوا قال صلى الله عليه و سلم لو أ ن ا م ر أ ة من نساء ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينهما و ل م ل أ ت ما بينهما ريحا ولنصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا و ما فيها الله أ ك ب ر إ ذ ا كان النصيف خير من الدنيا و ما فيها فما بالك ب ر ب ة النصيف و ص ا ح ب ة الخمار أ خ ر ج مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال إ ن في ا ل ج ن ة حوراء يقال لها العيناء إ ذ ا مشت مشى حولها سبعون أ ل ف وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك تنادي وتقول أ ي ن الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر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 و ز ي ا ر ة العزيز الحميد و ر ؤ ي ة وجهه المنزه عن التمثيل و ا ل ت ش ب ي كما ترى الشمس في ا ل ظ ه ي ر ة والقمر ل ي ل ة البدر فذلك موجود <تصفيق> فذلك موجود في الصحاح والسنن والمساني من ر و ا ي ة جرير وصهيب و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى و أ ب ي سعيد فاستمع يوم ينادي المنادي فاستمع يوم ينادي المنادي يا و م ي ن د ي اهل ل م ن ا يا د ي أ ا ل ج ن ة إ ن ربكم تعالى يستزيركم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 وجلس أ د ن ا ه م وحاشاهم أ ن يكون فيهم دني جلس أ د ن ا ه م على كتبان المسك ما يرون ان اصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إ ذ ا استقرت بهم ج ا ل س ه م و ا ط م أ ن ت بهم اماكنهم نادى المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم فيقولون ماهو فيقولون ماهو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه ويزعزعنا عن النار فبينما هم كذلك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 فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك اليهم ر تبارك ب وتعالى ض ح ك إ ل ي ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة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 سلوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ن قد رضينا فارض عنا فيقول لو لم أ ر ض عنكم لم أ س ك ن ك م جنتي سلوني هذا يوم المزيد فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة ان ربنا ان ربنا ارنا وجهك ننظر إ ل ي ه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ح ت لو انه تعالى قضى الا يحترقوا لاحترقوا لا فلا, فلا يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا حضره ربه تعالى م ح ا ض ر ا وناظره م ن ا ظ ر ا حتى أ ن ه يقول له يا فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أ ل م تغفر لي فيقول يا ربي أ ل م تغفر لي فيقول لو لم أ غ ف ر لك لما بلغت منزلتك هذه فيا لذه ا ل أ س م ا ع بتلك ا ل م ح ا ض ر ا ت ويا لذه الانظار بتلك المناظره ويا قره عيون الابرار في الدار ا ل آ خ ر ه ويا ذله الراجعين ويا ذله الراجعين بالصفقه الخاسره قال سبحانه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره قال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي ما أ ع ل م شيئا من نعيم ا ل ج ن ة وسرورها أ ل ذ عند العابدين ولا أ ق ر لعيونهم من النظر إ ل ى ذي الكبرياء العظيم إ ذ ا رفعت الحجب وتجلى لهم الكريم فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه أ ق و ل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 واجعلنا َََْْ ه ُ د َ ا ً م ُ ف ْ ت َ د ِ ي ن َ يا َ رب ََّ العالمين َََِْ إ ِ س ْ م َ ع ْ وقل َْ وفي َِ ذلك ََِ فليتنافس ََََ المتنافسون ََُِْ اخرج مسلم روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في السماء قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء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 لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول أ و ع م ا ل و ق ف ة ا ل خ ا م س ة و ا ل أ خ ي ر ة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أ و ل ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة انجفل الناس إ ل ي ه فكنت فيمن جاءه فلما ت أ م ل ت وجهه عرفت أ ن وجهه ليس بوجه كذاب قال فكان أ و ل ما سمعت من كلامه أ ن قال يا أ ي ه ا الناس أ ف ش و ا السلام و أ ط ع م ا ل ط ع ا م و ا ص ل ا ل أ ر ح ا م وصلوا بالليل والناس نيام ت د خ ل ا ل ج ن ة بسلام وعن م ع ا د ا بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني يدخلني بعمل اخبرني ل ج ن ة أ بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه الطريق اسمع تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة ا ل م ف ر و ض ة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير الصوم ج ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء ا ل ن ا ب و ص ل ا ة الرجل في جوف الليل ثم ق ر أ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أ ل ا أ خ ب ر ك ب ر أ س ا ل أ م ر وعموده و ذ ر و ة سنامه ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م من أ س ل م سلم وعموده ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة سنامه الجهاد في سبيل الله أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله كف عليك هذا و أ ش ا ر إ ل ى لسانه اسمع واسمعي كف عليك هذا قال يا نبي الله و إ ن ا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أ م ك يا م ع ا د وهل يكب الناس في النار على وجوههم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م حديث صحيح هذا هو الطريق لكن في الطريق عقبات نعم عقبات فتن وشهوات ل أ ن ا ل ج ن ة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال الله زين للناس ي حب الشهوات من النساء والبني والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة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 والله بصير بالعباد من هم أ ص ح ا ب هذه المنازل وهذه الدرجات الذين يقولون ربنا إ ن ن ا آ م ن ا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النا صفاتهم الصابرين بقلوبهم والصادقين ب أ ر و ا ح ه م والقانتين بنفوسهم والمنفقين ل أ م و ا ل ه م والمستغفرين ب أ ل س ن ت ه م اللهم اجعلنا منهم ومعهم اسمع الطريق إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إ ل ي ك و إ ل ا لا تشد الركائب ومنك و إ ل ا فالمؤمل خائب وفيك و إ ل ا فالغرام مضيع وعنك و إ ل ا فالمحدث كاذب اعلم أنه إ ذ انه عرف ا ل ث م اذا ن ت العقبات إ عرف الثمن هانت العقبات أ خ ر ج البخاري و مسلم عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن الله يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا و سعديك فيقول لهم هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط ي أ ح د ا من خلقك فيقول أ ن انا أعطيكم أفضل م ذلك أ ن أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك قالوا يا ربنا ف أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك قال أحل عليكم ر ض و احل ن ي أ عليكم رضواني فلا أ ف خ ط عليكم بعده أ ب د ا هنيئا لمن أ ض ح ى و أ ن ت حبيبه ولو أ ن لوعات الغرام تذيبه أ ي ه ا المشتاق أ ي ه ا المشتاق للقاء في جنات النعيم ليكن بيتك الخلوه وطعامك الجوع وحديثك ا ل م ن ا ج ا ة ف إ م ا أ ن تموت بدائك و إ م ا أ ن تصل إ ل ى دوائك أ خ ي ر ا أ ح ب ت ي ها نحن في بيت الله التقينا و أ و ش ك اللقاء على ا ل ن ه ا ي ة سنفترق في دروب ا ل ح ي ا ة وكلنا أ م ل ورجاء وحسن ظن بالله أ ن يكون الملتقى الجنه لئن لم نلتقي في ا ل أ ر ض يوما وفرق بيننا ك أ س المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها ي ح ي ى الحنون مع الحنون يا من أ ح ل الصادقين دار الكرامه و أ و ر ث البطالين منازل الندامه اجعلني ومن حضر من أ ف ض ل أ و ل ي ا ئ ك زلفا و أ ع ظ م ه م م ن ز ل ة و ق ر ب ة تفضلا منك علي وعلى إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي يوم تجزي الصادقين بصدقهم يا أ ك ر م من رجي ويا أ ح ق من دعي ويا خير من اتقي أ م ن علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك و إ ح س ا ن ك وهب لنا نورا من أ ن و ا ر ك وذكرا من أ ذ ك ا ر ك ولا تكنا الى أ ن ف س ن ا ط ر ف ة عين ولا أ ق ل من ذلك اجعلنا لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعلنا من و ر ث ة ج ن ة النعيم ونجنا من, من عذابك ونيرانك ج ن من ن ا عذابك و واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم والميتين والحاضرين منهم والغائبين اللهم اجعل م ت ق ا ن ا بعد تفرقنا في دنيانا في جناتك اجعل خير عمرنا آ خ ر ة وخير عملنا خواتيمه وخير أ ي ا م ن ا يوم نلقاك اللهم اجمع شملنا وواحد صفنا و أ ص ل ح و ل ا ت أ م و ر ن ا و ا ق ف ر لنا وارحمنا و انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين ف استغفر الله العظيم و صلى الله على محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله مع تحيات إ خ و ا ن ك م في المعالي ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي و التوزيع بالخبر إنها لإخوانها إنها العائدين السائرين تبثها المعالي قصة ق ص ة أ ش و ا ق المحب وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحب و نذاك السوق للقوم يعلم و ن أ ش و ا ق المحب يقول عبادي قد آ ت و ن ي م ح ب ة و إ ن ي بهم بر أ ج و د و أ ر ح م و ا ل م ن ظ و م ة ل ل إ م ا م شمس الدين بن قيم ا ل ج و ز ي ة رحمه فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطير كتب العالمين وتكسب والتي جاد بها قلمه ودبجها يراعه ب أ ل ف ا ظ ع ذ ب ة م ش ج ي ة و إ ش ا ر ا ت ف ب ة م ب ك ي ة يحفظها المبتدئ و ا س ت ح ض ر ه ا المنتهي وتزين بها المجالس ويانس بها المجالس أ ق ا م على أ ب و ا ب ه ا داعي المدهل ام الى دار السعاده في تغنم ا وقد غرس الرحمن فيها غرسه من الناس والرحمن بالخلق اعلم ولموافقتكم َََ م ن ْ ي غ ِِ س ا ل ر َّ ح َْ فِيهَا فَإِنَّهُ سَعِيدٌ ن ََُ إ ِ ل ََّ ش ََ ا ه ُُ م ح َّ ه هاتف ا ف رقم س ا ت بجديد التسجيلات ارسل بريدك ا ل إ ل ك ت ر و ن ي على العنوان ل ا تم ا وتفضلوا ل ي بزيارة و ق ع على ن الانترنت ا تم هذا العمل ب ه ن د س ة الرباط وصاحبكم من ا ل إ خ ر ا ج ع م ر فواس والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبركاته